الأداة حديث غاشية وجوه يومين غاشعة عاملة ناصمة نصلاة نارة حامية فسقى من عين حامية ليس له طعام إلا من ورين يومهن منا على لسعها راضيا في جنة ندي عاريه لا نوم فَخَلَقَ عَلَىٰ مَا أَكْوَانُهُ مَنْظُوعًا وَلَمَّا نُصُوكَهُ وَذَرَّاهُم رُكَامًا أَفَلا يَنظُرُونَ إِلَى الْإِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ فَذَكِّرْ إن إِنَّمَا لست عليهم بمصيط إلا من المولى وجفر فيعجبه الله فيعجبه الله العذاب الأكبر إن إلا كايابا ثم إن أعلينا حسابا الله